أحل لكم ليلة الصيام من وفكو إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى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 فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بينكم بال لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس والحد.